إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بقبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أنبورك من فِي النار ومن حولها بسم الله الرحمن الرحيم. وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أن الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها وَلَمْ أنها ولا مذبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يطاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد شوء فإني غفور رحيم وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَقْرُضُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعَ آياتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آياتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرُ مُبِينٍ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 وَمَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ الْطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النم ندخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فَتَبَشَّرَ الصَّمَّاحُ كَمْ مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَمْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وأدخلني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ يَرْكَبُونَ فَوْقَهُ فَمَا يَكُونُونَ إِلَّا كَأَمْثَالِهِمْ وَمَا يَمْلِكُونَ مِنْ شَيْءٍ وَيَقُولُونَ هُوَ لَهُمْ وَيَبْتَغُونَ بِهِ الْوَسِيلَةَ كَذَلِكَ ألا يسجد لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Allah لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سَنَنظُرُ أَصْدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 قالت إن الملوك إذا دقلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَنْتُم مُّدّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَالِرُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عَفْرِيْتٌ مِنْ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَادِرٌ أَمِين قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيمَ كَرِيمٌ قَالَ نَكْتُرُ لَهَا عَرْشَهَا نَظْرَةً تَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَنَمْمَ أَجَاءَتْ سَقِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُ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 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ۖ قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مرد مِّن رَّجْمٍ مِّن قَمَرِ ۖ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقًا يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِنُونَ بِالسَّيْئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا وَطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطًا يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُفْلِحُونَ قالوا تقاسموا بالله لنبيهن له وأهله ثم لنقولن للواليه ما شهدناه لك أهله وإننا نصادقون ومكروا مكرا ومكرونا مكرا وهم لا يشعرون فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ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 فساء مقر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أم ما يشركون. أَمَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَايِمَا فَأَمْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَات بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُبْتُ شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُّؤُوءَ أَبَيْجَعَلُكُمْ خُنَفًا الْأَرْضُ أَإِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ قَدِيَ لَمَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّ يَهْدِيكُمْ فِي غُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بِشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهُمَّ عَلَّاَ اللَّهَ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّ يَبْدَأُ الْخَلْقَ سُمْمَ يُعِدُهُ وَمَّ يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهُمَّ عَلَّاَ اللَّهَ قُلْ هَاتُ بُرْهَانَكُم إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 فما أنت بهذه العمي عن ظلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون فإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أننا نا سكانوا بآياتنا لا يقنون، ويوم نحشر من كل أمة فوج من من يكذب بآياتنا فهم يزعون. تَا جَاءُ جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أم مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَمَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ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 وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَذَى فَإِنَّمَا يَهْتَذِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ظَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا لَنَا رَبُّكَ بِغَافِرٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ